114. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما فَتُفِيدِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاللَّيْشَهَدَ عَذَابَهُ مَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ي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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله وفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله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 والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 الدنيا والاخره لمستكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم إذ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 الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تت... ومن <تبعوا> خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحساء والمنكر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 والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تُحِبُّ؟ بُنَاءَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الصناة الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 فَوَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ وَالْحَقَّ الْمُبِينَ الْخَابِثَةُ لِلْخَابِثِينَ وَالْخَابِثُونَ لِالْخَابِثَةِ وَقَالَ رَبِّ طَيِّبَاتٌ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَارَكُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مغفرة ورزق كريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غير بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتِينَ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 كالهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحبون فضن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبَائِهِنَّ أو آبَاءِ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 أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجل لِيَعْلَمَ مَا يُخْفُونَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يمنيهم الله من فضله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 مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصن لتبته عرض الحياه دنيا ومن يكره دنفا الله من بعدك غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين اللَّهُ نور السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كَأَنَّهَا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء, يكاد زيتها يضيء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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم الضمآن ماء حتى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حِسَابَهُ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 يَسْحَبُ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ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 يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 وَإِذَا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذَا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق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 بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتمع ان أُولَئِكَ هُمُ هم الفائزون بِاللَّهِ بالله جهد لَئِنْ لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول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 وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما أواهم النار ونبس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا كلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم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 ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاة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 وَإِذَا كانوا مَعَهُ على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين أذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن من شئت منهم واستغفر لهم الله إِنَّ الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم أَنَّ اللَّهَ الذين يخالفون فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السلام